صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأل سائل بعذاب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 والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِنِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيَقُمُ عِندَ كُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نعيم. كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن مَّآءٍ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 ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون فأكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا, دكا وجاء رب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 مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي